والذين يقتلون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون والذين يقتلون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم كَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ أَنَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا ورجيل لكتاب من ينفق بالحق وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في غمرة حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرِفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْأَرُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرِفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّ لَكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ قد كانت آياتي تسلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبعوا القول أم جاء أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ لَمْ فَهُمْ لَهُ أَمْ يَقُولُونَ بَجِنٌّ أَمْ يَقُولُونَ بَجِنٌّ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَثَرَهُمْ لِلْحَقِّ بل جاءهم بالحق وأسرهم من حق كاربون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بَل اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ بَل اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَئِفٍ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا وهو خير الرازقين وهو خير الواقفين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وانك لتدعوهم وَإِن الذيينَ لا يؤمنونَ بِآخَِاتِ عَ الصّواطِلَكِبون وَإِن